اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين بصلوات صاحب القداسة والغطة البابا المعظم الأنبى شنود الثالث نقدم قصص معجزات البابا المتنيح القديس البابا كيرلس السادس قصص معجزات المتنيح القديس البابا كيرلس السادس إعداد درامي وإخراج سمير فه من أصفار العهد القديم ما أعظم جودك الذي ادخرته لخائفيك، وما أعظم ما فعلته للمتكلين عليك الذين رجاؤهم فيك ستخرج برهم مثل النور وحقهم مثل الظهيرة فسبيلهم نور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل عملوا مرضاقا ففازوا إلى الأبد ومن هؤلاء قديس بار نيح الله نفسه في فردوس النعيم وقبل شفاعته فينا أمام عرش النعمة قديس أمضى حوالي أربعين عاماً في خدمة الكهنوت عاش للصلاة حتى لقب من ضمن ما ناله من ألقاب البركة لقب رجل الصلاة وإذا أردنا إحصاءاً دقيقاً لعدد القداسات التي أقامها في حياته المباركة لا نستطيع ذلك تدقيقاً ولكن وبالتأكيد فقد صلى هذا القديس في كهنوته على الأرض ما يزيد عن 12 ألف قداس وذلك باستثناء الخمس سنوات الأخيرة التي مرض فيها وهذا أمر لم يحدث في تاريخ أي بابا من بابوات الإسكندرية أو العالم أو الرهبان رجل الصلاة والمتنيح البار صاحب القداسة والغبطة المتنيح البابا كيرلس السادس النهاردة حنحكي موضوع جديد عن هذا القديس فک و کبر الفردوس خدمت رابع. هذه مال إنجيل بنيوت أبا ودلوقتي يا زملائي حتشتركوا معايا في تقديم مجموعة مختارة من المعجزات اللي تمت بصلوات البابا المتنيح قداست البابا كيرولوس السادس. وكل واحد منكم يتفضل ويقدم المعجزة بعنوانها. سيدنا. دورت اسكندرية كلها يا شيخ حنة منورة بأصحابها أرمانيوس يا رب تكون عرفت بيتي بسهولة وهل يخفى الجمر؟ <تصفيق> أنا أول ما وصلت محرم بيه سألت فين شارع زيدان دلوني عليه أول ما نطقت وقلت عاوز بيت نمر أربعة سألني راجل طيب عاوز مين في نمر أربعة؟ قلت له عاوز بلدياتي أرمانيوس بطرس أرمانيوس <تصفيق> وصلني لحد البيت يظهر الناس هنا عارفينك كويس ده بفضل ربنا اتفضل قعد يا شيخ ازاي كل أهل جرجل؟ بخير وبيسلموا عليك حالنا خليهم يحضروا لك لقمة ولا لقمة ولا غيره لول تاخدني كنيسة المرجسية سيدنا البابا كرولس بيصلي عشية وانا جاي مخصوص أخد بركته ويصلي لي أحسن تعب المرارة زاد علي الكام شهر الأخارة فيجي الخير يا شيخ حن أنا كمان عايز أخد برك اليومين دول بقيت عصب يقاوي ولساني بيغلط بسرعة وبعيد عن الكنيسة شوية أخد بركة سيد وأبتناول الجمعة الجاية طب جوم يلبس متعة التناش نلحج العشية هوي على الدكة ديك رجلي بتتنحل أياه ولما يجدون أبقون ده جدست البابا بيبص عليك هو يعرف أكل إيه يعرف نيني ولا عمره شافني يظهر زعل من قوم قوم جوم أجف أجف ده جدست البابا بيبصلي تعالى تعالى يا شيخ حنة يبتاع الجردة حضر يا سيدني حاضر أنا جاي هو أنا ما أرزي يا أخواني قداستك عارف اسمي وانت يا أرمينيوس تعال، ما تزعلش انت أنت يا بني هتبقى كويس. ربنا حيبارك. إذاك قبلها سيدا برك. يا قديس انا مش بصدق نفسي. سمعت كتير عن قداستك لكن لكن اللي شافته أنا واللي سمعته دانيك. مش ممكن اصدقه حاجة ما يصدقها. قداستك بركة كبيرة. ربنا نخليك يا سيدنا بطل عصبيتك يا أرنانيوس خد يا ابني الشيلن الورق ده شيله معاك وربنا حيبركك يا ابني حالة سيد. سيدنا صلي لابنك الخالد يا سيدنا واني كمان يا سيدنا أصلي عارف عارف يا حنى يا ابني تعالوا يا ولادي تعالوا بعد ما صلى لي سيدنا صلى للشيخ حنا، تصور ما فيش اسبوعين وكلمني الشيخ حنا من جرجل وقال إن الوجع اللي كان جنب في جابه راح الدكتور كشف عليه واستعجب بعد ما شاف التعليم التهاب المرارة المتضخمة عنده راح وكأنه ما كانش فيه التهاب خالص من أساسه البابا كوروليس درجة البركة عم أرمانيوس المهم يا ترى هنوصل مرسى مطروح بعد قديه ألا <تصفيق> والتحدق إليه من دلوقت التسيق إحنا يا دوه بعث لبرج العرب اه كشك المرور العرب أهو وقفت ليه يا عم أرمانيوس كشك المرور لسه قدام ديه يا واحدة أسأل الرجل الطيب ده أسأل يا, يا أخ لو سمحت مفضلك السلام السلام ورحمة الله وبركاته لما أخذ أنا كنت عايز أسأل سؤال بس يعني ا ما فيش هنا مكان قريب آه علشان آه عشان ايه ما توضح كلامك قاعد <تصفيق> ما تأخذنيش عايز افك حسره <تصفيق> ما الدنيا هوا قدامك ايه فكف اي حته هو حد شايف حد ايه يعني رأيك <تصفيق> طب الف شكرا سلام دينا وصلنا مرسى مطروحة عم أرمانيوس حمدلع السلامة سعادة أطلع بقى الورقة اللي مكتوب فيها العنوان ايه يا خبر ابيض خير المحفظة ايه ضاعت انا متأكد انها كانت في جيبي يا انها ربيض ده كل الأوراق اللي فيها ضاعت مش بس الفنوس يا خبر زي بعضه وده فيها الأهم من دا جلد البابا كروروس ده ده طب وبعدين يا عم أرمانيوس كشك المرور المحفظة وقعت عنده كشك المرور يا رب بسه أنا فاضي أرجع تاني لكشك المرور بقولك إيه الحمد لله إن أنا حافظ الأنوان احنا نروح للأنوان وتسلم البداعة وبعد كده نقمن أرجع تاني لكشك المرور الله لنا ملكا وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار هالليل يا يا سلام جميل أو المزمور ده لما بقوله بحس أن ربنا حميني بحس إن هو بيحل دقتي وقت الشدة إحنا خلاص قربنا من برج العرب كشك المرور هناك هون إيه ده ده عسكر المرور طلع من الكشك بيشهر لك تقف إنت أرمانيوس بطرس أرمانيوس إيوه مش إنت مريت هنا من أربعة أيام بعربيتك النقل دي إيوه خير عرفت إسمي زي إنت واحد منك محفظة إيوه المحفظة وفيها الشرم بتاع البابا كرولوس إيوه عجيبة إيه ده البابا كرولوس ما خلنيش انام كل ما جا يجيني في الحلم ويقول لي قوم يا عسكري جرجس عند الشجرة اللي قبل الكشك في محفظة قوم خدها وديها لصاحبها اللي هيرجع ويعد عليك بعد 4 ايام ادي المحفظة لصاحبها وقوعة تنسى كلي بالك من محفظة ارمانيوس دي فيها الشلم بتاعي قلت حاضر يا سيدنا ايه وبعدين قمت وجبت المحفظة زي ما قدسته قال وكل ما جا نام يقول لي خلي بالك كل باليك من المحفظة المجد للإسم الله القدوس المجد لله في العالٍ أول مرة قاعد سكنت عليها على وحله جهلك ما بكرولس عشان أبو سيدك المجد للإسم الله وإيه اللي وقع منك محفظتك هناك أسيقت <تصفيق> له ولا حاجة اصوته كبيرة في الصوم الكبير اه اه هموت اه اه ايه ده في ايه يا باب أوه. سلامتك مش قادر مش قادر يا ابني مغص الكلى الشمال حيموتني ما قدرتش اكمل شغلي في المكتب وجيت قال لي اه مغص جامد يا رب. أوه. أوه. ما تعمل العملية بقى يا بابا أوه. دي حصوة كبيرة والدكتور قال لازم عملية أوه. المغز جامد قوي يا ابني يا رب يا رب شفيني انت قادر بشفاعة حبيبك باريمينة وشفاعة القديس البابا كرولوس <تصفيق> يا رب ربنا يشفيك يا بابا لك ايه فين كتاب مذكراتي عن حياة البابا كرولوس السادس مامتك خدته مني مبارح وكانت بتقرى فيه اهو أوه. اهو الكتاب اهو أوه. انا كنت برضو بقرى فيه شوية يا بابا من ماما قبل ما تروح شغلها أوه. طب هات هات يا ابني هارة تاني معجزة الاعرابي اللي راح لسيدنا في دير مريمينة وكان عنده احتباس في البول صلى الباب على شوية مية شربها الاعرابي نزلة الحصوة وشفي في الحال طب ما تعمل زي ما عمل الاعراب يا بابا أوه. حط صورة سيدنا البابا كيرلس على كباية مية وصلي واطلب شفاعته وحضرتك هتخف على طول معاك حق معاك حق يا ابني هتلكباية مية وهات صورة سيدنا حطها عليها وهتقل اصلي وبعد شوية حشرة بالمية ربنا اجري يشفيني بشفاعته وينزل الحصوى الكبيرة اللي في كرية الشمال يا رب يا رب يا هسوع يا رب ببركة الأيام المباركة دي ببركة الصوم الكبير شفيني يا رب خفف ألهمي آه يا رب أنا حطت صورة حبيبك أبونا بينا المتوحد قدزت البابا كرولوز السادس عليكم بيت المية يا رب زي ما بشفاعة البابا كرولوز شفيت الإعرابي بشفاعته شفيني وساعدني على نزول الحصوى الكبير انت أهل لألهي على كل شيء يا رب آه. آه. أنا أرفع الصورة وأشرب الميا يا, يا رب يا رب يا رب أشكرك يا رب أشكرك يا رب شكرا يا بنامينة شكراً يا قداسة البابا كرولوس يا بابا في ايه؟ في ايه؟ شايف يا ابني؟ شايف الحصود كله شايف الحصود كله نزل في البول من غير عملية عملها البابا كرولوس زي مرقزة الاعرابي شكراً يا رب شكراً يا قديسي عظيم شكراً يا بابا كرولوس أشكرك يا إلهي. من هنا من المنصورة وجايين البطرخانة مخصوص عشان نقابل سيدنا الباب يا حبيبي قلت لحضرتك سيدنا طلع قليته يستريع بعد الظهر هينزل يصلي ممكن تقابلوه طب حاول حاول تدلي كدسته خبر بنتي جي جيجي دي عيانة بمرض خطير في القلب وكل الدكاترة عجزوا عن علاجها البنت هتموت وهي لسه ظاهرة صغيرة أرجوك أرجوك بلغ كدسته أنا ومها وإخوتها متأكدين إن كدست البابا كيرولس لو صلالها حتشفى بإذن المسيح ممكن تتفضلوا وتستنوا جوه الكنيسة لحد سيدنا ما يتسا تفضلوا رايحة فين يا جيجي يا بنتي عالي قعودي معانا هنا أوه. أوه. يا بنت انت تعباني حنستنى سيدنا هنا في الكنيسة لحد ما ييجي يصلي أوه. أوه. أنا هروح يا بابا عند كرسي البابا أوه. مش هو ده الكرسي العالي اللي قدام الهيكل. أيوة يا بنتي أوه. أوه. أنا هتسند على كرسي سيدنا البابا أصلي طعبان قلبي بيوجعني وستري كلهم والله آه أنا هتسند على كرسي البابا وأنا حاسة أني هرتاح طيب يا بنت المسيح يمد إيده لك بالشفاة بشفاعة أم النور أوه. وبركة صلوات الكدسين أوه. يا رب شفيها يا رب آه بابا أسوه آه أنا حاسة أنك هتشفيني ببركة قداسة البابا كرولوس اللي أنا سندع الكرسي بتاعه أشفع يا قداسة البابا يرضيك يا بابا كرولوس أجلت من المنصورة وأنا تعبانا وعيانا في القلب وإن كان الدكاتر قاله إني مفيش قمل في علاجي آه. آه. آه. أنا حاسة يا بابا كرولوس إني عندك عليك بصلاتك وشفعتك وحب المقدس الليك صلي عشاني يا بكر الله إسمع في بنتك المريضة آه آه يا قلبي ما تخلينيش أرجع المنصرة عبيد أنا حس إني مش هون عليك آه آه آه آه ما تخفيش يا بنتي قومي قومي يا رب المجد يسوع المسيح سمع صلاتك انت بقيتي كويسه قومي قومي يا يا بنتي قومي ايه ده ايه اشكرك يا يسوع اشكرك يا بابا كرولس انا بيت كويسه ده قالوا يقولوا اللي يقولوه لك أنا بعيد كويس أنا خفيت ولو ودتني للدكاترة هيقولولك أني بعيد زي البوم المسيح شفاني بشفات سيدنا البابا كرولس كرسي سيدنا البابا كرولس شفاني كرسي سيدنا شفاني أشكرك يا رب ومجد اسمك الكدوس أشكرك يا رب يحيى سيدنا البابا يا سيد حلو ما تخافش ربنا بإذن الله يلكامر والقاضي هيحكم البراء يا ليون يا خويا القاضي اللي حينظر في القضية بكرة بيقولوا عنه انه قاضي متشدد وكل أحكامه بتبقى بالإدانة أو السجن والعقوبة المقررة للمخالفة اللي على المطحن بتاعي حبس ست شهور وغرامة ميت جنيه عقوبة مش قليلة شيء غريب فعلا انت مشهور جدا بأمانتك ونضافة شغلك كل اللي بيشتغلوا في مطاحن قصيوت يشهدوا ان حالنا ثابت الصيفي برع ربنا وضميره فأمانتوا في شغلك. يا سيدي متهمني بمخالفة مواصفات انتاج الدقيق واني نسبة الرماد في الدقيق اللي بيخرج من المطاحن بتاعتي نسبته واحد واربعة من عشرة في المية وبيقولوا على الرماد طراب مع انه ناتج عن الاملاح اللي بيمتصها النبات في الطربة طيب ما تحملش يا أنا عندي إحساس أن ربنا هيكتب برقة والقاضي الشديد ده اللي هينظر في عضيتك بكرة هيبرقه لأنك راجل أمين ومؤمن ربنا يفعل اللي فيه الخير. وكل ما يعمل يعمل من أجل الخير وادي يا سيدي أخوك شاكر فرج الأسيوتي أشهر رجال بني سويف أوجي أهو سلام سلام يا أخو إيه قاعدين مستنيني بالكم كتير ولا إيه لا أبدا بقى يجي نص ساعة رحت انا واخوك حن وزارة التموين علشان نشرح مشكلة الدقيق ومواصفاته ما لقيناش حد جينا هنا نستناك حسب المعاد يعني ما وصلتوش لحاجه في الوزارة طيب ايه رايكم القهوه هنا في عماد الدين قريبه قوي من ما تيجي نقوم نروح نحضر العشيه ده هيصليها قداس البابا كرلس النهارده وبيقولوا انه بركه كبير ربنا بيصنع على ايده معجزات كبيرة يصلي لاخونا حن يمكن ربنا يكرمه في القضيه بكره فعلا البابا كرولوس أنا سمعت عنه عجائب كتير على الرغم أنه لسه يدود من كم شهر مختار بابا على كرسي الكرازة المركصية يلا بينا يلا بينا ربنا يفعل اللي في الخير رب يلا بينا. أنا يا سيدنا البابا مرات أخو المهندس إلياس جرجس إلياس وجاي أخذ بركة سيدنا عارف عارف يا بنتي أخو جوزك يبقى المهندس إلياس جرجس بتاع شركة المية في أسيوت مش إلياس بتاع ميت عيش. وقبل آيديكم يا سيدنا و... وقدستك عرفت إزاي صحيح هو بيشتغل في شركة المية في أسيوت وإلياس ده يبقى غير إلياس قريب والدتي اللي سكن في ميت عيش. رواح يا بنتي وما تتكلميش كتير ربنا يباركك يلا وانت يا شاكر ايوه يا سيدنا انا عارف انك من بني سويف لكن الجماعة اللي معاك دول من انهي بلد من قصيط يا سيدنا وجايين لزيارة قدستك تمام يا سيدنا محتاجين صلواتك وبركتك يا سيدنا دول جابتهم القضايا والمحاكم ها نعم اتمكن اسم الله سسر. سسر. سسر. ما تخافوش يا ولادي لن تمس شعر من رؤسكم بأزة بإذن الله صليلي يا سيدنا الباب أصل القاضي جديد وأنا ما عملتش خطيئة صليلي سمعت. سمعت. ما أعظم جودك الذي ادخرته لخائي خائفيك وما أعظم ما فعلته للمتكيلين عليك الذين رجاهم فيك ستخرج برهم مثل النور وحقهم مثل الظهيرة خدي يا ابني إذا استزدت الصعير دي أنا لشامتها لك بصليفة دينا الحبيب وصلت لك عليها روح يا أولادي ربنا يبارككم بعد النظر في المستندات وتقرير مفتشي وزارة التموين فيما نسب للمتهم رأفة حمد سيم من اتهامه بزيادة نسبة الرماد في عينة الدقيق إلى نسبة واحد في الميه حاكمة المحكمة حضورياً على المتهم رأفت حمد نسيم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها مائة جنيه. اللي بعده قضية رقم تسعة وثلاثين حنا سابت الصيفي حضرات القضاء حضرات المستشارين رأفت فوزي المحامي بالاستئناف العالي وحاضر مع المتهم يا رب استرها. أنت عارف ضميري وأمانتي يا رب ما تخافش يا حن ده عشان نسبة الرماض واحد في المية أخذ حكم أم لنا اللي نسبة الرماض عندي واحد واربعة من عشرة في المية أنت ناسي صلاة سيدنا البابا كرولوس خلي إيمانك بالله قوي يا رب يا يسوع المسيح أنا بديل نفسي بالزيت اللي أخذته من سيدنا البابا وبرشم علامة صليبك المحي يا رب يا رب تدخل ما أعظم ما فعلته للمتكلين عليك الذين رجاء فيك ما تخافوش يا أولادي لن تمس شعر من رؤوسكم يا رب لن تمس شعر من رؤوسكم يا رب بعد مرافعة الدفاع المتعم عنده حاجة عاوز يقولها؟ أيوة أيوة سيدي الرئيس الرماد ده مش رماد طراب لكن ده ناتج من الأملاح اللي بيمتصها النبات من الطربة انت ما شفتش الرغيف اللي مسكوه عينه كان فيه قد ايه نسبة التراب؟ انا انا يا سيد القاضي مش صاحب فرن انا صاحب مطحن طيب ققت بعد الاطلاع ومرافعة الدفاع حكمت المحكمة حضورية ببراءة حنة ثابت الصيفي مما نسب اليه يحيا سيدنا البابا كرولوس يحيا سيدنا البابا من برديس للقاهرة معلش يا ساز نبيل يا ابني تعبتك معي استحملني يا معلم كركس انا تنميزك وباخد بركة كبيرة منك عاوزين نمدي شوية عشان نلحق الجداس قبل ما يخلص قربنا نوصل يا معلمي قدينا في شارع كلد ايه مالك مالك يا معلمي؟ تعبت ولا إيه؟ تعبت تعبت إيه يا أستاذ نبيل أنت فاكر أن مشوار القطر من سهاج لإنه عايت عم المحلم جيليس؟ رب المجد بيجويني مش أنا خادم كنيسة واللة الإله في بلدنا برديس؟ هو بيجويني بشفاعة ومنور معلش؟ معلش؟ سمحني يا معلمي أصلح نصحين بدري عشان نرحق قطر الساعة ثلاثة الفجر تلاقيك تعبت من الصحيان بدري ومشوار القطر هي السعبة جتكام دلوقتي يا أستاذ نبيل عشرة وتلت طب هم شوي هم شوي يا أستاذ نبيل عاوز الحاج أخد بركة سيدنا البابا كرولس السارس قبل ما يطلع جلايته واطل من جداسته أنه يصلي لابني عشان يمسك وظيفة انت عارف يا أستاذ نبيل من يوم ما خلص دراسه هو جاعد من غير شغل ده أغلى شيء بتمنى انت عارف يا أستاذ نبيل رغم أنها أول مرة حاخد بركة سيدنا لكن فرحة الدنيا مسايعاني لما أرجع كنيساتنا في فرديس هعمل تمجيد لمرمينا العجائبي طب طب طب هات, هات إيدك بقى يا معلم أيوة اطلع قدامك رصيف أيوة دلوقتي احنا داخلين على الكنيسة من الأصير. المسيح يزود نور عنيك يا أستاذ نبيل هو يبارك في حياتك يا ابني يا معلمي يا معلمي سيدنا خارج من الأداسة وداخل على المقر هات إيدك يا معلمي يا سيدنا يا سيدنا وقبل أيديكم يا سيدنا أنا ابنك نبيل سليم قرياقص ومعايا ابنك المعلم سيبه تعالى يا معلم جرجس المجد اسم الله المجد لاسم الله عارف اسمي يا سيدي يا نبيل سيب المعلم جرجس وحد حد بيمسكوا برديس مش انتم من برديس ربنا يحفظ حياتكم للكنيسه يا سيدنا احنا صحيح من برديس بسوهاج تعال يا معلم كيركس وقبل ايديكم يا سيدنا البابا وقبل ايديكم ازاي معلم تسيب العدرة مريم وكنيستك في يوم الحد وتيجي هنا من غير اذن اخطيت اخطيت حللني يا سيدنا الله يحلك يا ابن وما تقلقش ابنك حيتوظف لكن مش هيستمر في وظيفته كتير ربنا يديم رئاستك الكنيسة حبيب مارمين العجايب وقبل ايديك يا سيدنا وقبل ايديك شفعاتك تكون معانا دائما يا أبينا الطباو المعظم المتنيح البابا كيرولوس السادس شفتوا زملائي قد إيه كان هذا الرجل البار بيعمل معجزات عظيمة ليتمجد اسم الرب القدوس على يديه الطاهرتين وقبل ما نكمل ونسمع باء المعجزات العظيمة دي اسمحوا يا حبيبي أننا أرى لكم بعض ما كتب عن قداسة البابا المتنيح البابا كيرولوس السادس لم ينسى أبونا الغالي قداسة البابا كيرولوس السادس يوما أنه الراهب الفقير مين وأن اختياره للبطر ليس شيئا يدعوه إلى تغيير حياته تلك الحياة النسكية بل كان على العكس يعتقد أنه يكتاز تجربة مريرة يحتاج معها لمزيد من التنهد والحزن والانسحاق والصوم والصلاة كانت تتملكه الأشواق الصالحة القوية منذ فجر شبابه كمختار من الله ودفعته أن يلفظ العالم ويمسك برب المجد يسوع المسيح له المجد الذي بداخله لم تتحول يوما إلى غير ما كان يحرص لقد أغلق كل أبواب العالم عن نفسه الشهوات مع الرغبات ليبحث فيها عن الكنز المخفي باع كل شيء ليشتري اللؤلؤة واحدة الكثيرة السمن أهمل احتياجات الجسد فلم يعد لها عليه سلطان وأشعل الروح بزيت الفضائل الذي لا ينطفئ ونكمل ذا المعجزات عشر صور ببلاش سلام سلام ورحمة الله ازايك يا دكتورة سامية الله يسلمك يا عم محمود. لو سمحت الصورة دي عوزكت بروزالي بس في احسن برواز عندك صورة مين دي ولا مواقزة وش معنى يعني ابروزها في احسن برواز اصلي جايبها من دير مارمينة العجايبي جبتها مبارح <تصفيق> ومين بقى صاحب الصورة دي ده شفعنا وحبيبنا كلنا البابا كرولوس يعني البابا كرولوس ده له صورة ليه ولا مؤرسة هو ولي من أولياء الله الصالحين يا عم محمود ده قديس عظيم عندنا في الكنيسة <تصفيق> شلاسي والي بركاتك يا قديس يا عم محمود ما يصحش كده إحنا سكنين فوق المحل بتاعك وطول عمرنا بنحترم مشاعر بعض <تصفيق> ليه هو لا سمح الله أنت في حاجة يا دكتورة سامية أنا قلت شلاسي والي إنت برضو هتكررها تاني لو سمحت بقى هات الصورة انا هبروزها في محل تاني لا انت زعلت يا دكتورة حقك علي يظهر انك بتعز الوالد كبير صاحب الصورة دي قوي بس يعني انا كان قصد لك. ولا تقولي ولا اقولك هات الصورة لو سمحت يا سدي وانا مالي ده شغل خلاص انا هبروزها لك تعالي خديها بعد يومين <تصفيق> طيب بس أرجوك أنا عاوزة أحسن برواز عندك وما يهمكش الفلوس سلام الحمد لله على السلام يا بابا الله يسلمك يا أحمد يا ابن ومالومك فيه جوه في المطبخ لسه رجعين من عند الدكتور وكشف على أختك أمال أيوة يا بابا شلناها وروحنا بها للدكتور وقال إيه الدكتور يا ابن زي كل مرة قرب بنا كبير وكتب لها دواء جبنا الدو وجينا لكن تفتكر أمال أختها تخيف يا أبوها وتوفى على رجلها تاني وتحرك إديها أنا زعلان قوي عشان أخت أمال دي لسه صغير ربنا قادر يا ابني خد السور دي دخلها الأوضة عشان هصهر عليها النهاردة وبروزة دي صورة مين اللي لابس سود وابدأني كبيرة دي يا بابا ده يا سيدي والي من أولياء المسيحيين صورة دتال تالي الدكتورة سامية اللي ساكنة فوق المحل اللي بتدرس في كلية الطب بتاع القصر العيني دي أوه. واسمه ايه صاحب بالصورة دي يا بابا اسمه بابا كرولوس دخل السور دي جوه القوضة ويلا تعلم معايا ننزل نشتري خشب البراويز وشوية طلبات كده ونرجع يا رب اربع سنين ولا مربوطة على الكرسي المتحرك ده مشلولة لا داية بتتحرك ولا رجليا بتمشي او حتى قدر عليها دواء وباخد دواء ومفيش اي نتيجة انت قادر يا رب على كل شيء يا ماما يا ماما مستمعاني بنادي عليها من الصبح ومستمعاني اخويا نزل هو ابويا وانا عايز اشرب ها ازوقي عجل الكرسي واروح المطبخ اجيب مية ها <متجس> <سؤال> <سؤال> غريبة ايه الصورة دي ايه الصورة اللي حطها احمد اخويا قدامي دي صورة اسيس طيب وعنيه طيبة صحيح هو لابس اسود فاسود لكن بين عليه طيب بين عليه انه اسيس طيب غريبة ده بيبص نحيتي من الصورة ما تخفيش يا امال يا بنتي <سؤال> <سؤال> حضرتك بتكلمني <سؤال> <سؤال> <سؤال ايوه يا بنتي مش انتي صليت الربنا انه يشفيكي؟ وربنا يا بنتي قبل صراطك قومي يا أمال ما قدرش مش قادرة بقولك قومي وقفي وسيب الكرسي اللي انت قاعدة عليه ده ربنا شفاك يا أمال مش قادرة مش قادرة يعني عايزاني انا اجيلك وامدلك ايدي وساعدك تقفي يا ريك انت اسيس طيب طيب؟ أنا جيت لك هوا وهادي إيدي بسم الله أبو الابن ورحمة الله صلى الله عليه وسلم وقف يا أمال وقف يا بنتي أنا مدت لك إيدي وقف امسك امسك إيدي كويس ها؟ ها؟ الحمد لله الحمد لله أنا وقفت على رجلي وإيدي بتتحرم أنا بمشي. أنا بمشي الحمد لله الحمد لله الشكر ليك يا رب الشكر ولمبد ليك يا إلهي لك الشكر ولما رجعت أنا وابني البيت اتفاجأت إن بنتي أمال هي اللي بتفتح لي البيت ولقيتها وقفة قدامي وبتتحرك ومها بتزغرت والجران ملمومين جوا بيتي وعرفت حكاية الرجل العظيم ده البابا كرولوس وعرفت اللي عمله مع بنتي حسيت بحالة فرح جواه غريب، وحسيت بخوف رحت لصورة البابا كرولوس اللي خرج من صورته ومد إيده وشاف بنتي من الشال اللي احترل أطبه فيه ولايتني ببكي قدام الصورة من شدة فرحي وخوفي وبقوله سامحني يا ولي سامحني يا قديس أنا... أنا كنت بتاري عليك وإنت قديس عظيم وبروزت الصورة بأحسن وأغلى بروز السلام لك يا بابا كرولس. طب هي فين بقى الصورة يا عم محمود لا لا, لا سامحين يا دكتورة سامية ما أقدر شديك الصورة دي بالذات هاتي عشر صور تانيين وأنا برويزهم لحضرتك وببلاش لكن الصورة دي أرجوكي أرجوكي سيبهالي بارك في بيتي أنا علقتها في بيتي وما حدش أبدا من مكانها حاضر حاضر يا عم محمود ربنا يبارك فيك وفي كل أهل بيتك وأنا هجيب لك صورة تانية لقدست البابا كرولوس وإنت تبار وزالي عشر صور ومبلاش يا دكتور. تين يوم يا بونا مينا اذا كبسه يا بونا مينا اذا كبسه كل القدسك قلته لي حصل فاكر قدسك لما جيت لك هنا في كنيسه مريمينا وقلت لك على البنت الجميلة اللي انا كنت ناوي اتجوزها وقتها مش قدسك قلت لي دي مش من نصيبك انت هتتجوز من بلدك وساعتها قدسك اخذت ميه من الزير ورشتني بيها وبركتني حصل يا سيد لك انت موزع بريد واهلك من منفلوط يعني دي يا ابني مش من توضي فعلا فعلا يا بونا انا جوزت من بلدي ربنا يبارككم يا ابني ادخل في الموضوع اللي انت جاي عشانه قدسك عارف يا بونا مينا اني مالينش بركة غيرك وبين كل وقت والتاني اجي هنا في مصر القديمة في كنيسة شفيعك ماري مينة اصلي واخد بركة قدسك ايه اخبار بيع عسل النحل اللي بتشتغل فيه مع شغلك يا ابني الحال واقف يا بونا مبارح جالي عم اسماعيل التاجر اللي بيشتري مني العسل ورفض ياخد العسل اللي عندي خمسين صفيح عاوز يشتريهم بمتين وسبعين جنيه وانا كنت طالب فيهم تلتمائة جنيه يا دوب يا دوب يكون مكسبي في الصفيحة اتنين جنيه خد يا سابت يا ابني زست المية دي من المزبح رشها على صفيح العسل وربنا يبارك لك ودول خمسة جنيه بتبرع بيهم للكنيسة يا بونا مينة انا عملت زي ما قدسك قلتلي بالظبط رشيت صفايح العسل بالمية المباركة للدتهاني جاء عم اسماعيل نفس التاجر اللي حكيت عنه كان محتاج عسل نحل ومش لاقي اشترى مني الصفايح الخمسين بزيادة خمسين جنيه عن المبلغ اللي كنت بتوقعه ربنا يباركك يا ويبارك خدمتك ربنا يعوضك يا بني اقدم لك يا بونا مينة. زميلي في البريد الأستاذ كامل. نفسه من زمان يجي معايا يقابل قدسك وياخد بركتك. سلام يا بوني يا بني طلع اللي اللي في جيبك وحرقها أنا أيوانت عرفت منين طلع اللي يا بني ورميها هنا في الفحم الوالع ده حاضر حاضر أهو أهو أهو أهو رميت الثلاثة حجبة اللي في الفحم وولعوا زي ما طلبت يا بوني بس في مشاكل كتيرة في حياتي فياريت قدسك تعمل لي حجاب يا بني أنا ما عنديش حجاب أنا حدخل الكنيسة أجيب الزيت ورشمك وربنا يتدخل بالخير هو ده بقى الرجل القديس اللي انت واخدني ليه المشوار ده كله يا سي هابت أبونا مين المتواحد؟ ده رجل صلاة ده رجل باركة ده ده ده عمل معجزات يا كامل ما تقولش كده بلا معجزات بلا كلام فاضي ده حتى منظره مبهدل وشكله ما يصرش بس بس يا كامل بقى وطي صوتك لحسن زمانه جاي يرشمك بالزيت اسكت يرشمني بالزيت انت فاكر انه لما يرشمني بالزيت ما شكلي هتتحال انا غلطان اللي ضيعتك وجيت معاك ها. ها. قال يرشمني بالزيت اد بس بقى اسكت اسكت لحسن جاي اهو اسكت اللي يسمع مش ولا يسمعني ولا يسمعك انا ماشي وسايبا لكم مخدر بس استنى استنى يا كامل او اوعى كده سيب جاكيتتي خلي لك أنت البركة <تصفيق> معلش يا بونا مينة معلش أصل أصل الأخ كامل وراه مشوار يعني ومستعجل أخد أنا بركتك يا بونا مسكين كامل يا ابني مسكين يا كامل حيموت بعد تلاتين يوم إيه؟ وحيموت موت شانيعا مروح يا سابت ايوه يا كامل يا أخوي هركب وتوبيس تسعة من العتبة زي كل يوم يوم شغل مرهد اه انا حروح هنام في سيخة انا كمان تعبت قوي النهاردة بقولك يا سابت فاكر كلام الراجل المخرف اللي قال لك اني حموت بعد تلاتين يوم يا أخي أبونا مينة ايوه يا سيدي احنا كنا عنده في الكنيسة يوم واحد في الشهر والنهاردة تلاتين منه لمد ولا جرى لأي حاجة يعني عدت تلاتين يوم وما موتش الموت عشان يعلق العليه بسم الصليب ربنا يحفظ حياتك يا كامل شكرا أشوفك بكرة على خير يا سابت ولما تشوف ابو نامينة أبقى سلملي عليه ها سلام مع السلامة ويدا حسب يا كامل المساكل حاسب المساكل يا كامل كامل سلام يا ابو سلام يا ابني زيك يا ثابت اتفضلوا انت مستنيني من بدري قالوا لي في قالت انك عاوزني فنزلت على طول قولي لي و... يا بنينا بحتاج بركتك سكت لي يا ثابت مسكين زميلك كامل صدم الموتوسيكل النهارده ومش قادر تقولي لي صدقني يا ثابت يا ابني انا زعلان علشانك حرك جوايا كل الأحزان ربنا يسمحه ربنا يسمحه ويقبله في ملكوته آمين إذا كمسهب أبونا مينة إذا كمسهب يا قديس إذا كمسهب سيدنا هيزورها الساعة أربعة يا سيدنا لوسكوف أقبل أهديك أنا سعد رستم سعد ملاحظ ميكانيكي بشركة عدل أيوب للمؤولات وساكن في الورق بن باب أنا جيت هنا لكنيسة القديسة رفقة بصنباط بعد ما زورت كنيسة مارجرجس بميد ربنا يباركك يا ابني بنتي نيفين اللي أنا جايلها على قدية عمر سنتين اتولدت مريضة بمرض اسمه رباعي فلو هو عبارة عن أربع أمراض خلقية في القلب، سبب في القلب، وورم، وتضخم، وترف في الشريان، ورحت بيها معهد أمراض القلب، ومستشفى المعهد القوات مسلحة، ما خليت، لكن ما فيش فائدة في علاجها. الأستاذ الدكتور حسورة السابع مدير معهد القلب، قال لي لازم أسافر بيها باريس لعمل جراحة لها، واداني التقارير والتوصيات اللازمة. خد يا ابني وروح لبابا كرولوس في نير مرمينا ابونا الكائن في كنيسة مارجيرج اسمية دمسيس نصح لي نفس النصيح رب المجد حيش فيها ببركة وشفاعة لبابا كرولوس صدقني يا ابني حاضر حاضر يا سيدنا انا انا حجزت السفر لباريس يوم 20 سبتمبر 82 حبيبتي بنتي. وانا بحضنها في صدري يا سيدنا حاسس ان قلبها من فوق زي البلونة روح له روح له يا ابني وصدقني ربنا يا فيها حاضر. حاضر يا سيدتي صدقني يا أخي سعد. مش هتندم لزيارتك لدير ماريمينة ومزارب بابا كرولوس قديني عملت بنصيحة سيدنا الأسقف ونصيحتك يا دكتور مرقس وجينا الديرا هو النهاردة لسه 16 سبتمبر والسفر لباريس يوم 22 لكن أنا عندي إحساس إن شفاعة سيدنا البابا كرولوس هتشفي بنتي مش إحساس أقول عندي إيمان أن يسوع المسيح يشفي بنتي بشفاعة البابا كرولوس أهو أدينا وصلنا المزار البابا كرولوس شفاعتك شفاعتك وصلواتك يا قديس اتشفع واطلب لبنتي نيفين اللي أنا بنوومها على مدفنك الطاهر المقدس اشملنا, اشملنا يا قدسة البابا بشفاعتك اطلب لرب المجد يسوع المسيح أنه يشفي بنتي الطفلة نيفين تساعد رستم أمين هذا الذي في هي يا سعد يا أخويا النهاردة عشرين سبتمبر والسفر بعد بكرة حضرت نفسك للسفر؟ بإذن الله لكن أنا عندي إيمان يا أخويا فكري أن ربنا هيتدخل وهيش في بنتي نيفين خصوصا بعد زيارتي لدر مريمينة معاك حق يا سعد البابا كيرلس بتحصل معجزات شفاء كتيرة بشفاعته وصلواته عنا يا رب يا رب مدي إيدك تدخل يا ياسوء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذ هيتهتس بركاته علينا أمين ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا آمين يا رب يا رب تدخل وشف بنت أخوي أسعد بشفاعة القديسة الطهر العدرة مريم وشفاعة كل قديسيك آمين أما أمنام وأدي صورة البابا كرولوس السادس أحطها تحت القديسة وأنام أحفظني يا رب ها؟ إيه ده اسم الصليب مين مين بيخبط ده أنا, أنا في حلم ولا والعلم أما أمفتح الحمد ما فيش حد. ها أرجع نام. اصحى يا فكري. ها اسم الصليب. مين مين قرست البابا كرلس. المقدري يا رب. المقدري يا رب. أنت أخو سعد. أيوه. بنت نيفين موجودة. أيوه موجودة. خلوا نيفين في البيت يوم الحد. وأنا حقلها. الساعة أربعة سلام أيوه سيدنا بس لأبوها حيسافر بها باريس يوم الاثنين سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا رب يا رب مد إيدك مش قلت لك يا سعد فعلا البابا كرول الظاهر بنتك نيفين يوم لحد الساعة أربعة قبل ما تسافر فرنسا بيوم واحد زي ما قدست وعد أحمدك يا إلهي أشكرك أشكرك يا سوع أشكرك يا شفحنا البابا كرولوس البروفيسير نيفو مدير مستشفى القلب بباريس بعد ما كشف عليها بنفسه وشاف التقارير والأشعات والرشدات قرر أن بنتك سليمة وقلبها ما فيهوش أي أمراض قلبها طبيعي ومش محتاج لأي عملية المجد لاسم الله القوي، المجد لاسم الله القوي، الشكر والسجود والإكرام لك يا رب المجد أنا أنا أنا هروح الدير وعمل تصبيحها قدام مزار بابا كرولوس وارفع صلاة شكرة أشكرك يا رب أشكرك يا إلهي يا سوء أشكرك يا رب الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله <تصفيق> يديتها لك إيه بس؟ هو كان سهل علينا نبعد نجيب حضرتك معك خالي من إسكندرية إحنا سبنا قسيوت وجينا هنا في بلدنا سويف لأن الدكاترة نصحونا بكده قالولنا أبوكم دلوقتي ما يدرش يستحمل تعب مهنده كمحامي في أسيوب لازم ترجعوا بيه بلدكم برسويف لأن المرض انتشر في كل جسم مش هيعيش أكتر من أسبوع علشان كده بعد لحضرتك والخالي عشان تيجوا من اسكندرية أنا وماما مش عارفين هنتصرف إزاي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله يا هدى يا بنتي ربنا كبير يا تيت عشان كده تحضروا نفسكم حننزل بكرة مصر بإذن الله مصر مصر ليه يا ليه؟ هي دي عايزة سؤال انت يا هدى مش بتقري في الإنجيل يا بنتي صدقين يا تيت من يوم ما قلنا الدكتور وأنا وأمي وإخواتي كلنا بنصلي وبنقرف الكتاب المقدس وبنطلب ان ربنا يتدخل ويخفف اوجاع وقلامه او احنا لنا برضو غير يا تيدي. طيب ما في انجيل متى رب المجد بيقول ايه المسيح قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اوريحكم صحيح يا وقال لتلاميذه في أنجيل مرقص ويضعون أيديهم على المرضى فيبرقون يا رب يبقى نروح للي رب المجد بيضع في أيديهم أسباب الشفا قصدك مين يا دي هو في غيره نروح مصر وفي كنيسة نقابل سيدنا البابا السادس وهي فرصة أنا وخالك نشوفه. بقاله خمس سنين مرسوم بابا على الكنيسة وجدت الفرصة اني اشوفه واخد بركته ويصلي لابوكي اما لانا جاية من اسكندرية ليه ربنا يدبر كل الخير يا سيدنا البابا ربنا يديم حياتك ويخليك للكنيسة احنا جايين لقداستك وطلبين تصلي وتطلب الشفاء للراجل المريض ده إدى كاترة قاله إن حالته خطيرة خاص أسلحنا من أسيوت سكت انت يا بتاعت اسكندرية انت مش عايشة في أسيوت ولا بني سويف سكت يا سيدنا بنتي دي هي زوجة المريض و... عارف عارف إنها زوجته تعال يا ست ما تخفيش جوزك حيخفه ويبقى عارف روحي به اسكندرية وهناك الإله القدوس هيشفيه حاضر يا سيدنا بس صلي له قدستك بسم الله الابن نور الاله بسم الله واحد امين يا رب يا يسوع المسيح بشفاعة حبيبك مريمينا مدي ايديك وشفيه يا تمجده باسمك يا ابن يا إلهي أشكرك يا رب يا المسيح أشكرك شفت يا دي دا شفت. مش قلت لك يا بنتي البابا كيرولوس دا الديس بركة كبيرة أبوك تعالك في المستشفى الجميعي هنا في اسكندرية زي ما قال قدسة البابا وكل التحليل والأشعات قالت إنه رجع سليم ببركة صلوات سيدنا البابا وحيرجع يزاوي العمل كمحامي. المجد لاسم الله ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا صحيح يا إلهي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله <تصفيق> بتفكرني يا سيدنا سامحني اغفر زنوبي صحيح يا رب انا ما بصليش ولا بصوم وقلال لما بروح كنيستك لكن انت يا رب قادر تقوي ايماني بيك وتساعدني اني اتقرب لمحبتك القوية سامحني يا رب سامحني انا جيت انا وطفلي الصغير وصليت وولعت شامع قدام صورتك وصورة والدة الإله القديسة مريم ودلوقتي أنا حقابل البابا كورولوس زلك على الأرض عشان يديني البركة أنا وطفلي ويرشدني لطريقك يا إلهي يا إلهي آمين يا ست يا ست ده البابا هو نازل من جليته مش كنت عاوزة تاخد براته اهو سيدنا جدست البابا كرولوس اهو نازل اهو تعال يا ابني تعال كده تعال يا حبيبي حاضر يا امي اه وقعت وقعت يا امي لجلك عبرت وقعت تعال يا ابني تعال يا حبيبي تعال في حضني ربنا يحافظ عليك يا ابني ويخليك لينا يخليك لينا يخليك لينا البابا كرولوس شلبني لما وقع على الأرض وقال له ربنا يخليك لينا سامحني يا رب أنا متضايقة جدا الله، هو ده معناه أن ابني حيبقى راهب في يوم الأيام لا لا، سامحني يا رب سمحني أنا أنا محبش أن ابني يكون راهب سامحني يا رب ياريتني ما جيت البطرخانة ولا قابلت البابا كرولس. يوه أنا حزينة نفسي حزينة سامحني يا رب يا إلهي الصالح أنت قلت في إنجيلك المقدس كل من ترك بيوتاً أو أخوة أو أخوات أو أباً أو أمان أو امرأة أو أولاداً أو حقولا من اجل اسمي يأخذ مئة ضعف ويارس الحياة الأبدية وابني ابني يا إلهي الصالح ترك كل شيء عشان يعيش لخدمة اسمك وشعبك وكنيستك يا رب يا رب أنا دلوقتي وقف قدام صورتك في الكنيسة الأثرية دي بديرك العام المبارك بفتك الخطيئتي وقلت إيماني سمحني يا إلهي سمحني وأبل تبتي لأنك حنول القلب غافر الزنوب من من ثلاثين سنة كنت أيفا على طفلي يوم أحتضنوا البابا المتنيع حبيبنا البابا كرولس السادس خفت أيوة خفت يدخل في الرهبان لكن نبوءة البابا كرولس تحققت وأصبح ابني أسقف بيخدم شعبك وكنستك يا رب يا رب بارك خدمته بارك خدمته يا إلهي و سمحي أنا عدتك الملدان خطيئة سمحي يا رب سمحي أمين إيه ده أقرأ ست ده لازم واحد من أسقفة الكنيسة جاي يزور الدير أخرك أشوفه وأخذ بركته <تصفيق> <مم> أيوة عربية أسقف أهدخلة من باب الدير هي. المجدر اسم الله يا عربية سيدنا أبني الأسقف جاي الدير جاي الدير وإيه ده ومين الشخص النوراني اللي لبسه أبيض فأبيض وطويل واقف على باب الدهر وفتح إيه بيستقبل عربية سيدنا الأسقف ابني داسة البابا كيرلس السادس صاحب هذه المعجزات من الأبرار القديسين الذين اختاروا لأنفسهم الفقر الروحي فاغتنوا وصفوا لدواتهم الوداعة فوارث الأرض أرض الوداع وقد حزنوا فتعزوا وجاعوا متعطشين إلى البر فمنح لهم الشبع ورحموا فرحموا وصاروا أنقياء بالقلب فعاينوا رب المجد يسوع المسيح له المجد نرجو لقداسته نياحا في فردوس النعيم في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناهد ونرجو أن يذكرنا في صلواته وتضرعاته أمام العرش الإلهي وأن يعطينا الرب صلواته وبركاته وقداسته التي عاش بها ويحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ويحفظ حياة أبينا الطوبوي الباب المعظم الأنبى شنود الثالث ولربنا المجد والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين آمين ألبس غير مجدود ليك بيجري يدور فيني لقيك في دير أو صورة ولا منام ضابك رلس مده سوی اربش